بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل أما بعد فمرحباً مرحباً بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحباً أخرى الأخرة أكتر وأكتر فمرحبا مرحبا مرحبا بكم مرة مع موجود من وسلم ودائما بذكركم بإخواني تاني النهاردة إن شاء الله نحتاجين نطلع كوكب لو قدرنا إن إحنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده إن شاء الله يقينا ربنا هيرفع قدرنا في الدنيا وفي وهيدخلنا الجنة عنا وقربنا أكتر وأكتر من النبي صلى الله بعد كوكب كوكب بالحمد نطلع هيرفع وهيرضع ده في في وفي إن إن إن نتخلق لو صلى عليه وسلم. الحديث المذكور ل ي في كل ح ل ق ة أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح ب ك م إ ل ي أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة قلنا بلى يا رسول الله قال أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا أ خ و ي وحبيبي يلا ب س ر ع ة على وجه ا ل س ر ع ة نركب س ف ي ن ة الفضاء ونطلع حالا لكوكب التواضع ان الانسان كل لما يزداد رفعه كل لما يزداد تواضع ع ا لانه ي يعني ة م بقولش يفضيه ل أ ن ه هو ا ل كل ب ر ا ل ي ج و اما عيازا م ا ا ل إ ن س ا ن ا ل ف ا ض ر ا ل إ ن س ا ن اللي عنده علم ا ل إ ن س ا ن اللي عنده خير دائما تلاقيه متواضع اعرف على سيدنا ك الكوكب ا ا ن ل ج م ل و وقفية هتلاقي ا س ك كتير ابو ن سكان ذ ك كل ك ر ش ل ا ك بكر ل ن بناخد ن بس بعض ا ا ع ل ص اللي احنا م م كان ن نقول يعني هناك جميلة نتعلم التواضع منهم ا اول ن قصه ر واحنا د ل عجيبه د ا اليمين ي جدا ل ل ه عنه ورضاه سيدنا ن ب ي صلى الله سيدنا عمر ي ه بن الخطاب سيدنا عمر بن ا ل خ ط ا ط كان في ه ا م ر أ ة عجوز في أ ط ر ا ف المدينه ة كان ب ي ت ع د ه ا الخطاط عمر بن、خطط. كان يروح ينظف لها ا ل خ ي م ة ويعدلها الطعام ويمللها ا ل م ي ة ويزبط لها كل حاله ي ت ه ا أ ن ا كانت عجوز وعمياء الموضوضات بعدها كلما كل ألاقي الخيمة متوضبة والأكل محطوط والمية والخيمة نظيفة وما فيش أي حاجة خالف لها مين اللي اللي أطراف الم كم كده بيعملك وبعدين أنه نظيفة مين يأتيني من فعملت ففجأت متوضبة متضبطة فتقول عجوز رجل بيقول يوم روح محطوط فأقول فيش أي له كده ف ا ف ض الله سبحانه وتعالى ان عمر المخطط كلما يروح يلاقي ا ل كل ح ا ج ة م ت و ض ب ة لهذه ا ل م ر أ ة العجوز ف ا خ ت ب أ وقال لازم اعرف مين اللي بيعمل كده ف ا خ ت ب أ م ر ة فوجد أ ب ا بكر خارجا من عند هذه ا ل م ر أ ة ا ل ع ج ي ز وكان ساعتها أ ب و بكر الصديق كان خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعلم ا ل م ر أ ة ان خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجيلها وبيوضبلها حاجتها و ب ي ع ض ه ا الطعام وينظفلها ا ل خ ي م ة رضي الله عنه و ر ض ا ه ودي كانت ر ة عجيبة ج د ا لو لا صحة النقل لكنا نقول إن الكلام صحة أن د ه من جماعة وسلم أمير المؤمنين نسج رسول الخيال إزاي الله الله رجل خليفة الله صلى الله عليه ويعتبر ورغم ذلك يذهب لخيمه ذ هذه ا كل حاجة مين يقول ه المراه ق ة من التواضع الا ت واحد ب بين ى يدي ل ن ب ا ل ل ه ع ل ي ه و ز ل وسلم نشوف موقف تعال ا ن ي س ي د ن ا ظ ب و ابو بكر أبو بكر صديق قبل صديق ن ه يكون خليفة رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه ك ا ا ن ع ي ش ف ي مكان معين وبعدين كان بيحلب بيحلب أ غ ن ا م اهل الحي كل يوم كل يوم يوم ا ل ص ب ح ي ة ويحلب الأغنام بتاعت اهل ل أ أ غ ن ا بتاعة م الحي اللي هو ساكن معاهم ه م من يعني كنوع ل الجوار من تألف قلوبهم بفضل الله سبحانه فلما بويع بالخلافة فلما خليفة الله وتعالى رسول الله كل النساء الحي وأصبح الصديق الخليفة خلاص أبو بكر قالوا فلا يمكن أ ب د ا هيحلب أ غ ن ا م الحي فمش ممكن يعمل كده و إ ذ ا ب أ ب ي بكر يقول والله إ ن ي ل أ ر ج و الله أ ل ا يغيرني ما أ ن ا فيه عن فعل الخير الذي كنت أ ف ع ل ه فظل يحلب أ غ ن ا م الحي حتى وهو خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال تعرف عنه وضع عشان ثالث الصديق الله لأبي نشوف موقف بكر رضي إيه قد تواضع هذا الرجل العظيم الذي تربى بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله ل صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق لما أرسل الجنود إلى الشام عليهم العص وشرحبيل بن فماشي معهم عشان يوصلهم لأطراف المدينة وينطلقوا باسم الله ويتوكلوا على الله وإذا به هو يمشي وهم يركبون فقالوا يا خليفة رسول ل ه معهم به هو وهم سفيان فماشي عشان باسم وإذا يا ا وعمر يزيد أبي يمشي يركبون أبو وكر حسن أمر بن بن بن صلى الله عليه وسلم هل يعني يعني, يعني م اني ا ي ي ز و احتسب ي خطاي ا هذه في سبيل الله وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا شفت أديه شفت أديه الحلم، شفت نشوف خليفة معروف التواضع التي صدرت اديه اديه الحلم اديه العظمة هذا الرجل العظيم خليفة رسول الله صلى الله تعالوا الاصر عليه رسول صلى وسلم نشوف اللي、بعض. على طول الخطاب المؤمنين بعض طبعا من مين عمر بن امير اصري بن ا ل ل يعني النبي قال ه لو كان ن ب ب عمر د لكان ع بن الخطاب والذي فاروق ا ك الشيطان سالكا إلا سلك غير فجك يعني عمر بن خطاب فاروق الامه الاكبر ل ا ثمرات دعاء ن ثمر ل صلى الله عليه وآله وسلم عمر المخطاب في يوم من ا ل أ ي ا م فجأة كده و بدا و ن م م ق د ت وبلا سبب بدأ ينادي على الناس ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة اجتمع الناس جامعا في المسجد, فلما اجتمع في المسجد قام عمر فحمد الله وصلى على رسول الله و أ ثم ن ى على الله عز الله وجل ب ا هو أهله ثم قال أ ي ه ا الناس لقد ر أ ي ت ن ي وانا غلام صغير أ ر ع ى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على ق ب ض ة من طمر أ و من زبيب ثم نزل وحمد الله ثم وحمد نزل نزل الله فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف يا أ م ي ر المؤمنين والله ما زدت على أ ن قمئت نفسك يعني عبت أنت أم نفسك, نفسك أمت ونزلت ا ح ت ت ق ر ف س الناس ك قدام ن و من مكانتك لي ه قال له يا ا بن عوف والله لقد راودتني نفسي وحدثتني نفسي فقالت, فقالت نفسي انت امير المؤمنين عمر بن خطاب ف أ ر د ت أ ن أ ذ ل نفسي و أ ن أ ع ل م ه ا قدرها يا الله شفت اديه التواضع عمر بن الخطاب اللي أ ن س بن مالك بيحكي عنه انه في يوم من ا ل أ ي ا م دخل بستان ومحدش كان شايفه بين كان بينه وبين أ ن س بن مالك كان جدار كده فسمعه من وراء الجدار هو الجدار بيقول عمر بن الخطاب أ م ي ر المؤمنين بخن بخن والله والله يا عمر لتتقين الله او ليعذبنك الله شفت يفكر في بتخاف والفرس متواضع متواضعا أدي أدي أمير إنسان إنسان أنه مراقب لا أبدا المؤمنين بيحكم 26 دولة وليما كان والدنيا كلها والروم عملاله ألف حساب للمولى بيحكم منه وجل دولة مليون عز التواضع ورغم غاية ذلك وعمر بن الخطاب يستلم ح ي مفاتيح بيت المقدس ج د دانس الهود الأقصى قوله أمين من فماذا ر بن ل يستلم المخدس الجرح الماء خ ط ا كان رايح يستلم مفاتيح بيت كان معامين أبو عبيد بن الجرح. فهما رايحين جاءت مخاضة ا ف فهم بن مشيين من بيت عبيد م أبو يصنع عمر نزل من على الدب حتى لا يحملها فوق طاقتها ونزل ورحم طوبه ورحم بطوبه وحطهم ومشي يخوت النعلين خلع على شمر عطقي ف ي ا ل م ابو ء حتى ت ل كل ما لبسه بالماء فقال ما ب أ ع ب ي د ة يا امير المؤمنين ما يصرني أ ن أ ه ل البلد استشرفوك بهذا المنظر يعني ما يصرنيش أبداً إن الناس اللي جايين تقابلهم يشوفوك ماشي إيه يا أبو عبيدة والله لو قالها غيرك أن الناس وانت بالمنظر ما تقابلهم أبدا فقال والله قالها أبو دولك ده لو لجعلته نكالا ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كنت أ ف ض ر ب ف ي ا لحد ما خ ل ص عليه يا أ ب ا ع ب ي د ة لقد كنا أ ذ ل قوم ف أ ع ز ن ا الله عز وجل ب ا ل إ س ل ا م فمهما ا ت غ ي ن ا ل ع ز ة في غيره أ ذ ل ن ا الله الله أ ك ب ر عزتك ا ن أ ن تكون ت متمسك بهذا الدين و ا ن أ ن تكون ت من أ ب ن ا ء هذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت ب أ خ ب ص ي أ ط أ الثريه دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن أ ر س ل ت أحمد م للنبي تصل احمد تصلى على أ ص لنبي ى الله تعال عليه وآله وسلم ش و ف القصر اللي ع بن أبي طالب الله ع ر ي ب ان يكون ا ا ل ب ر ض ن ا ل ل ه ع ن ه أ ر د ي ا ل ك ا ن ي م ش ي في ا ل أ س و ا ق وهو و ا ر ن الذي م ي ر ا ل م ؤ م ن ي ي ك ا ن ي م ش ي في المكان ا ل ي يمشي في المكان ا ل ي ي ش ي ا ل م ا ن الذي يمشي في ن الذي يمشي في ا ل ا ل ي يمشي المكان ا ل ي ي م ح ي المكان ل ذ ي في ا ل م ك ا ل ذ ا ل م ا ن ا ل ذ ا ل ت ك ا ن الذي ق ر أ ع ل ي ه م ق و ل ا ل م و ل ى عز ن ا ل ت ل ك ا ل د ي ي ا ل ا ل آ خ ر ة ن ج ع ل ه ا ل ل ذ ي ن ل ا ي ر ي د و ن ع ل و ا س ب ح ا ن ا ل ل ه ده نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض أ ولا فسادا و الحبيبي القصر اللي جنبهم ي علي طول كان امير المدائن انت عارف علي و قصر علي المدائن رجل لايعرف فجاء بلاد الشام لا يعرف سلمان الفارسي الشارع وسلمان ا ل ف ر رجل س ي م ا ض ع جدا ا و ل ب س لفس ي كان معه حمل طين يعني, يعني زي طين برشومي او تين شكو و مو معي فاذا ي ف حمل ش ا و للسلمان الفرسي أن يحمل ان هذا الطين فاذا بسلمان الفرسي خد التين اللي معاه وحمله على كتفه ومشي وراجل ماشي اللي جان بحش عرفه فين البيت ف ل م ن ي ش ي ل لك ان افضل ى ا ل ن ا ف ا ل ن ا س ل ان ا ل و ن س ب ح ان ا ل ض ل من اجل ان افضل من ه ج ل ان ا ف ل من ا ج ان افضل من اجل ان د ف ض ل من اجل ان افضل من اجل ان افضل م اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ا ع ر ف ت ك ق ا ل ل ا و ا ل ل ه و ا ل ل ه ل ا أ ن ز ع ه ا من ع ل ى ك ت ف ي حتى أ و ص ل ك إلى بيتك و ا ل ل ه ل ا ي م ك ن أ ب د ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من ا ل ت ن ا ع ده التواضع والليل ن و ا ح حاجة ا طبعا ج ة لا يمكن حاجة تسطر على القلوب بماء الذهب سبحان الله تعالوا نشوف القصر ا ل ل ي بعده اخر قصر قصر عبدالله ا بن سلام عبدالله ا بن سلام كان غني وفي يوم من الايام كان ماشي في السوق وشايل ح ز م ة من الحطب فقال و ا ح د له يا عبد الله يعني اغناك الله عز وجل عن هذا فلماذا فقال تحمل هذه الحزمة من الحطب واحد من الناس اللي شغالين يشيلها لك من ما من واحد هذه هو عندك تجيب لقد أ ر د ت أ ن أ ك س ر في قلبي الكبر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ذره ا وإحنا عمنا الأصول الجميلة من لكن بنتفرق كبر على اللي حقيقة و و ج د ا الكوكب ده كالعادة كان أجمل وأعظم وأبهى وأحلى قصر في الكوكب ده كان أ ج من ل وأحلى الكوكب وأعظم وأبهى ده قصر في ا ك ك و ك ب سيد المطادعين الله عمرك سمعت وعمرك شفت إ ن س ا ن على وجه ا ل أ ر ض في تواضع النبي محمد صلى صور صلى الله عليه وسلم تخيل تعال جميلة من النبي والله العظيم يا جماعة شيء فوق الخيال لا يمكن. نبي الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم هو اللي قال عن نفسه أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا التواضع لما جاي يخبر هو سيد ولدي قالوا ولا حتى تواضع يا جماعة أنا شوفوا جاي أنا كده هو كده نفسه إنه هو بكده عن يعني شيء يمكن نبي سيد سيد يوم نشوف أو فوق سيد من آدم آدم آدم ما بافتخرش فخر يخبر فخر أبدا صلى الله عليه وسلم النبي حتى لما الأمة ليه إنه معانة حب يخبر حتى درجة فقولوا ي هيوصلة الوسيلة الجنة ما حدش أبداً اسمها التواضع محدش شوف أخي ا قال إذا ل إيه المؤذن سمعتم الحديث ر م س م ف ق ل و مثل ما يقول ثم صلوا علي فانها إ ن من ه ص و علي صل علي عشر وعشر صلاة صلى الله صلوات ثم سلوا الله لي الوسيلة بها ثم ف إ م ن ز ل ة في ا ل ج ن ة لا تبتغى او لا تنبغي إ ل ا لعبد من عباد الله ه شوف التواضع إ ي وأرجو أن أكون أن أ ن اما هو هو هو الله عليه و بل صلى ل س لكن من مكسوف يقول من أن ن مكسوف توضع هو الله الوسيلة أنا صاحب الوسيلة دي صلى دية عائشه ل ي ه وسلم و أن فمن سالها أ ل ل لي ل ل و يوم س ي شفاعاتي ة القيامة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أمين عائشة أمين رجل والحديث رواه البغوي بسند الحسن بسند قال كي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي قالت أ ج ل كان يقصف نعله ويخيط ث و ب ة ويعمل في بيته كما يعمل أ ح د ك م في بيته يا الله نبينا عليه اللي مسؤول عن هذه الدعوة العظيمة عن هداية البشرية أجمعين توصيل الخير في بيتي يخصف ويقيت ويعمل في بيته يعمل أحدكم أي نعم ودي اللي تعالي الحديث الله الله الدعوة هذا زوجات كاملة كان كما الضغط قالت حديث تاني الحديث روال صلى وسلم مسؤول ومسؤول ومسؤول ذلك نعلى هذه كده أنها عن عن وعن عن عن نعم عن ثوبة بخاري تسع ورغم شو أمة أحدكم عائشة أمنا سئلت عما يسمع النبي في أهل قالت كان النبي فاذا ي ه مهنة ل قالت ي في بيتي كان ف حضرت ا ل ص ل ا ة قام الى الصلاه حبيبنا ا صلى ل ل عليه التواضع وبعدين العالمين عايشين يعني يعني وسلم خبالك حيالا الواحد مثلا فلما تقول له يقول لك راجل البشوح الحمد ايه يكون فقير يحبش يفكره فقير فقير يا ايام حياة يقول يضحك عليك ويع هو البشوات من ممكن زمان ما مش من وممكن ربنا اغناء ان كان انت كنت انا نحن سبحان شد حد ابدا ده جد رب وخبالك فسبحان في الله فيقدر المولى عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آ د م كان فقير و أ غ ن ا ه الله وحتى في عز الغنى كان يتصدق بكل ما معه ولا يبقي ش ء صلى الله عليه وسلم حتى عند موته يقولها ل يا ع ا ئ ش ة تصدقي بتلك الدراهم التي عندي سبع ضراهم ولا تسع الله سبعه ا يا سبحان الله دراهم ل قالوا رسول غ ن أنت م يا رسوله قال حتى قال أنا كنت أرعاها لأهل حتى كنت ك ة عملة عملة على قراريت قراريت دي بسي على قراريه ل أ ه ل م ك ة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء بن ع ا د ب كما في ا ل ف ح ي ح ي ن قال كان النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى غ ب ر بطنه تخيل سيد ولد آ د م نبي ا ل أ م ة وقائد ا ل أ م ة ورغم ذلك مش يقول بقى للصحابه يلا ن ز ل ل ا ا ل ل ر ا ل ينقل ه وسلم ي ا ل ط ر ا ب لحد ما جسمه غ ب ر ب ا ل ط ر ا ب ونزل ضرب الصخره ة وقال ا ل ل أكبر مفاتيح الشام الله أكبر مفاتيح فارس الله أكبر الضربة الضربة فارس وعطيته وعطيته وعطيته عليه مفاتيح تانية مفاتيح مفاتيح اليمن التالت الله الله الشام وسلم الله صلى ص و ر ة ت ا ن ي ة ج م ي ل ة جدا النبي كما البخار عند يقول لا تطروني لا تبالغوا ه دي يستحك كل كلمة مبحي مع ما كلمة انه الله تطروني النصارى كل صلى وسلم أطرت مريم في إ ن أنا م ا الله أ عبد عبد ب ب فقول ورسوله هو أ مدحي ي عليه صلى الله عليه وسلم ح ي عبد عبد خيال、بقى. النبي بيقول ث أغلب له من من عائشة ا و د ث رأى لصارت أبو يعلى بإسناق بيقول بيقول جبال لو صحيح يا عائشة عائشة معي له له من شئت والله اللفظ التالي لعد لك بس على حبيبك بس اتصل قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب انا لو حبيت جبال ذهب هتمشي معايا. جاءني ملك بيقول بيحكي له ه ان بقى القصة بيقول له ج ء ي ملك ان حجزته لتساوي الكعبه ة فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول ان السلام ان ان نبيا عليك ملكا ل تكون نبيا, عبدا أو نبيا ملكا. حبيت تكون نبي ربك عبدا حبيت او شئت م ل ك من م ل و ك ا ل زمان و تملك بل ق ث و ر و و تملك بل أ ر ض و م ن ع ل ي هو ا مالي ع ه ا سبحان الله و إ ن ش ئ ت أ ن تكون نبي ابدا ع رجل بسيطه و انشئت نبي ابدا ع و إ ن ش ئ ت نبي ا ملكا و خ ب ا ل ك سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم فنظر الى جبريل كان أ ن نبع ي السلام لي إيه بس ت شير سيدنا جبريل عليه السلام فاذا جبريل عليه السلام يقول له و شار ليلين ضع نفسك يا رسول الله طوالع ف إ ذ ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ب لها عبدا نبياً صلى الله عليه وآله وسلم لو ل ل ه عايز الجبال تمشي و ر ا ي ا كلها ذهب كنت أ ع م ل كده ل أ ن ربنا عرض علي عرضت عليه جبال م ك ة أ ن تصير له ذهبا فقال بل أ ج و ع يوما ف أ ص ب ر و أ ش ب ع يوما ف أ ش ك ر ب أ ب ي هو أ م ي صلى الله عليه وسلم م كما الترميزة عمك لك تتخيل تخيلت ولدي أن عند سنة صحيح سيد د آ اللي يستحق ان يعيش في أ ج م ل و أ ب ه ى و أ ح ل ى ق ص و ل الكون ده كله ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عايش مع زوجاته في تسع ة غرف كلها م ص ن و ع ة من الخوص والجريد حاجة جدا ان النبي لما كان قيام أمينا عايشة كان لما يعوز يزجد يا للدرجة يزجد جماعة بسيطة ليلة يعوز يصلي يعوز يغمز أطراف عند رجلها كان عشان تلم رجلها يلاقي ل مكان يزجد فيه عشان فاذا يزجد يشمع سبحان ج د ت ي ن ن وقام ا ل ي عليه وسلم يغمزها في صلى الله وسلم رجلها عشان ف ت ت ع ش الله د ما هي ا رجليها رجلها وجعتها بالك سبحان الله خدت شيء فوق الخيال ا ل غ ر ف ة مش مقضيه ن هو ان امنا عايشه تناموا ان يلاقي مكان يسجد فيه سيد يدخل عليه ابن مسعود وبعض ا ل ص ح ا ب ة فيلاقوه نايم نايم على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف عمر على、الحصير. عمر جربت ان انت تنام على الحصير. انت لو نام على يعني بتاعه عليها معقولة تكنمت تنام نام مرتبة مرتبة يعني من اجمل ملاتب ولا بتاع ولا ولا الكلام كله ونام عليها فقط من الحصير جربت الحصير التركي غير سريد السياد ان انت انت قالوا ولا ولا اليانسن لو لك ولا كله تقول فقط ده ده اخر ا ل ع ي ش اخر العيشه ز م ن انا أعيش على ل ل مرتبة سبحان ا مع ان النبي سيد المتواضعين ن مسعود ا مالي والدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل ر ج ل استظل تحت ظل ا ل ش ج ر ة ثم راح وتركها ب أ ب ي وهو أ م ي صلى الله عليه وسلم وكم من دعاء النبي كما عند ابن ماجه ب إ س ن ا ن الحسن اللهم أ ح ي ن ي مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في ز م ر ة المساكين يا ناس يا فقراء ما تزعلوش دا النبي ب يقول اللهم أ ح ي ن ي مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في ز م ر ة المساكين أخويا أول هو فقير وتعبان ومتدايق يكفي إنك تعلم إن يوم وكل وكل الفقير اللي فقير يكفي القيامة زعلان شقاء بلاء تعلم كل فقر وكل شقاء وكل بلاء مع إن إنك إن هتنسى غمسة ف ي ج ن ة ر ح م ن كما اخبر النبي كما عند مسلم فيغمس المؤمن غ م س ة في ا ل ج ن ة ف ي س أ ل ه الله عز جل عبدي هل ر أ ي ت بؤسا قط هل مرت بك شده قط فيقول لا والله يا ربي ما ر أ ي ت بؤسا قط وما مرت بي شده قط سبحان الله ا خ و ي و حبيبي هتدخل الجنة قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائة بنص أخبر النبي بسند طيب ب عام يوم كما وسلم كما في الترمذي الله الحديث الذي فعلا يعني عليه في صحيح نشوف صلى لهه قال ى دعوة و ل ل ت ع مدومنا عايشين في ت للتواضع للتواضع و نشوف بيدعونا وحبيبنا وقاله وسلم بيدعونا ا فعلا ربنا ازاي الله ض ع عليه ده صلى بقى ازاي جل وعلا وعباد يمشون هون وإذا الجاهلون على خاطبهم الرحمن الذين الأرض قال و ا سلاما قال جل وعلا ا يا أيها الذين ن م و من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله هو بيحبهم وهم بيحبوه ايه مواصفاتهم يا رب أ اول ص ف ة أ ذ ل ة على المؤمنين متواضعين يا ج م ا ع ة متواضعين ده ربنا لما وصف الداعيه الناجح اليه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت قال بعدها فذكر انت ذاعيه ناجح يلا قوم ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني لازم يكون عندك اربع صفات اول حاجه صبر الابل ثاني ح ا ج ة سمو السماء ثالث ح ا ج ة ثبات الجبال ا ا ب ع حاجة ز ل ة ا ل أ ر ض لمن يمشي علي ه ا خليك ب ت و ا ض ع و ق خ ف ض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إ ن ك ل ت ت خ ر ق ا ل أ ر ض و ل ن ت ب ل غ الجبال ط والتي ل جل وعلا و ي ج ن ان ح ك ل م تتحرك ا ل م م ؤ ن ي ن ق ا ل جل والتي ع ل ا يجب ان ت د ح ض ر ت ك ع ا ي ز تعرف ا ل ن ب ي ق ا ل في ا ل م و و ض ع ا ت أ ك ي د ف يجب ا حديث كتير د ا ت ح ان ل ل م م س ي على ت ت ح ي ك و ن م ا ع ي ن ت ع ا ل والتي نشوف سيد ا م ن قال يجب ان ع تتحرك الجبال و حتى أحد أحد أحد أحد على أحد ولا يبغي أحد على لا ولا يظهر يبغي قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال و وتنصرون ن ب ع ف ئ ك م ق ا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم م و ا تواضع أحد ل ل ه إ ل ا ر ف ع ه ا ل صلى الله عليه لا إلى ر وسلم ا قدرنا قل محمود كما ل ا ده مينفعش في ل ز م ن د ه ل ا ز مسلم نتعامل ن مع ا ا ل من خ ا البرستيج ا ل ل و ك ا والمواء ن كل ده ميهمش ي ولا تشغل أصلا ب ه انت اشغل نفسك ب ا ن ن تكون ت متواضع اشغل نفسك بان قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى وربك ت ع ا ل ى و س ب ح ا ن هو ت ع ا ل ى هو ا ل ل هايلقي محبتك في قلوب الناس بفضل الله حتى لو بعض الناس هدموك حقك هدموك حقك لكن في النهاية الله هيكون أغلبية الناس بتحترمك وبتوقرك وبتحبك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله وبتقدرك عند بتحترمك وسلم كما في الكبير الحسن ما من وبتوقرك وبتحبك وتعالى حقك لكن بفضل أغلبية الناس بفضل قال صلى عليه التبران الكبير الحسن بسنادي في في آ إ ل الا في بيد رأسه حكمة م ك خ ب في ر أ س ه ح ك م ة بيد ملك ف إ ذ ا ت و ض ع قيل للملك ارفع حكمته الله أ ك ب ر كل واحد في راسه في ح ك م ة ا لو ح ك م ة دي ل انك أ ن ت ت و ض ع ت ربنا ب يقول م له ارفع ا ل ح ك م ة ب ت ا ع ه خليه رجل حكيم خليه رجل عاقل خليه يقول كلام يخش ا ل أ ل و ب بفضل الله خليه يفكر تفكير ينفعه في دنيته واخرته خليه يكون انسان ناجح متفوق ما شاء الله ارفع حكمته و إ ن ت كبر قيل للملك دع حكمته خليه بقى من غير حكمه خليه يمشي كده وخده ب ا ل د ر ا ع وخلاص وعطيكو قال صلى ل ل ربنا عافية ا ه عليه وسلم يعني عن المولى عز تواضع رفعتوه وسلم المولى وجل لأنه قال من لي حاكيا والحديث هكذا هكذا رواه من أ أ خ و ي ا وحبيبي أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة بعد ما طوفنا في كوكب التواضع اكيد لازم كل واحد فينا يراجع نفسه اقعد مع نفسك قعد قل لي بالله عليك بتتكبر ليه أ ن ت عارف ان ا ل إ ن س ا ن أ ص ل ا لا يملك من أ م ر ه أ ي شيء حتى ض غ ي ر ت يرقد ا ل إ ن س ا ن وينهي حياته و ي د م ر ه سبحان الله والله لسه شاب متصل بيه اصلا ل ل ه عز وجل ان يعافيه شاب ب حاجه وعشرين س ن ة والله وكان بيجيني كل شهر ويعني يزورني كل شهر بيجيني سبحان الله والله الذي لا إ ل ه غيره ب يتصل بها ي ر ح ب يكلمني مش قادر ك ل م لسانه ي ل مالك حبيب قلبي قلبي بجلطة حبيب قصبتي س ب ب ت ل شلل ي نصف ع ان ز م بالله وشاب بلس ش حاجة ع ر ي سنة شبك د يتكلم كوني ان ف خ ر بصحتي وقت ح ة لحظة لسنه ب ح ا ا ل ل بافتخر م ن ص ب ي في ل ح ظ ة ي ت ش ا ر ق و ي ب ايه بيبقى م ن ص ب وزير ولا ولا كذا ولا كذا في ل ح ظ ة طلع معاش او ت ر ف د او استقال او حصله ل اي م ش ك ل ة او طلع بيفضيح اي ح ا ج ة في ل ح ظ ة كل ده بيروح عندك ايه بتفتخر بيه تاني ب ز و ج ة ممكن تموت ب أ و ل ا د ممكن يروحوا بنفسك بمنصبك بمالك بكل ح ا ج ة ممكن تروح كل من عليها فان و ا ب ق ى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م يعني خلي ع ن د ك كده لله تواضع تواضع وما إلا عبده لله ر ف ع ه ا ل ل وجل لربنا ه عز هيرفع قدرك بالتواضع قدرك التواضع عمره ما هينزل من قدرك أ ب د ا عمره ما هينزل من مكانتك عمرك ما هاتتواضع نفسه ليه يا عم سيبك منه ده متواضع حدا الكلام هيقول أحمق بيفهمش عارف إ ل ا و لازم علي الاقل كل يوم يقرا ثمان ساعات علي الاقل وانت بتقرا شاء الله أول دعنا المعلومة مرة أرى دي سبحان كل ا د يوم ا ما شاء الله من كان في قلبه مثقال ذره ة من كبري. نعوذ كبري ب ا ل ل ان تكون قلوبنا من ل ي ا ة كبر مازلنا على كوكب التواضع هننزل الله واهلي ده هنعرفه تانية ونركب سفينة ونرجع الأرض مرة تانية علشان نبدأ الفضاء لكوكب الارض رحلة جديدة وجميلة نطلع الكوكب مرة مرة بكرة جديدة ان شاء الله بصحبة احبابي وأهلي ونافي نطلع كوكب تاني كوكب بصحبة شاء دقيق يطار